الاسلامي ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومن ما رزقناهم ينفقون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 صُمُّ بُكْمُ النُّعْمِ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ أَوْ كَصَيْبٍ مِنَ السَّمَايِهِ ظُلْمَةٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ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 الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأن زل من السماء ماء ان به فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون وَإِمْكُنْتُمْ فِي في ريب مما نزلنا عَلَى عَبْدِنَا على بِسُورَةٍ مِمْ مِثْلِهِ من مثله تُبْسُورَةٌ مِنْ مِثْلِهِ وَدَعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا لَنْ تَفْعَلُوا فَ وانتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار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 الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أي يوصل ويقطعون ويفسدون في الأرض.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 فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَائِهَا أُولَئِكَ إِن كُنتُم صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ تَلَانِي الْمُحْكِيم قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ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 وقلنا اهبقوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ستلقى آدم من ربه كلمات ستاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى، فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم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 يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفى فارهبون وأمنوا بما أن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 وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة مع الراكعين أتأمرون الناس بالذر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 وَإِذْ نَجِينَكُمْ مِنْ أَلِفِ الْعَوْنِ يَسُومُ لَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُ لَأَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحِيُّونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ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 فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا من السَّمَاءِ سَأَنزِلُ عَلَى بِمَا كَانُوا يَ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 وَإِذْ أَخَذْنَا مِثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا ثُوَكَكُمُ الطُّورَ أَخْذُ مَا أَتَيْنَاكُم بِقُوَّتِهِ وَذَكُرُ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلاَ تَذَكَّرُوا اللَّهَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ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 اسْتَكْبَرْتَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ شَرِيكٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وإذا قلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثنهم بما فتح الله عليكم قالوا أتحدثنهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم ليحاج كن به عيد ربكم أ فلا تعقلون أو لا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون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 ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون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 بلى من كسب سيئة بِهِ به خطيئته فأولئك, فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون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 وبالوالدين احسانا وذل القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاه واقيموا الصلاه واتوا الزكاه ثم توليتم الا قليلا منكم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 ثم أقربتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان تظهرون عليهم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 فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعَنَ اللَّهُ على الْكَافِرِينَ بِئْسَمَا اشْتَرَو بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِئْسَمَا اشْتَرَو بِهِ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 قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن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 وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ الْنَّاسِ عَلَى حَيَاتِهِمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا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 من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات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 بِاللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَهُ رَاغِمُهُمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بظابين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم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 لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رائعين وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب وللمشركين المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء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 وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أماديهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى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 الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فتم وجه الله إن الله واسع عليم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 وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُمْ فَيَكُونُ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَ اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةً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 ولا تسأل عن اصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى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 أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ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 إبراهام ربه بكلمات سأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين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 من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعوه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهام القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إِنَّكَ أنت السميع العليم رَبَّنَا وَجَعَلْنَا مسلمين لَكَ ومن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وتب عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم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 قال اسلمت لرب العالمين قال اسلمت لرب العالمين وأوصى بها إبراهام بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 Say, we believe in Allah and what has been given to us and what has ويعقوب والأسباق وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون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 ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهام وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق كانوا هودا أو نصارا قُلْ أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ كَتَمَ شَهَادَةً عَنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ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 تقيم، وكذلك جعلناكم أمته، وسقل لتكونوا شهداء أعلا الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا.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 قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره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 وَإِنَّ ثَرِيقَ مِنْهُمْ لَا يَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلِكُلِّ وَجْهٍ هُوَ مُوَلَّاهَا فَاسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ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 إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كَمَا سَنَنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم, الكتاب والحكمة ويعلمكم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَاذْكُرُونِي أذكركم لي ولا تكفرون فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه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 ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة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 ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه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 <تصريح> فأحيى به الأرض بعد موتها وفس فيها من كل داب وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض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 بَل لِلَّهِ وَلَوْ تَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يُرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ إِنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا إن الله شديد العذاب اتبر الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كره سنتبرا منهم كما تبراوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ من النار يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا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 وَإِذَا قُيلَ لَهُ مُتَّبِعُ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ أَبَا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 من عُمّيهم فهم لا يقلون يا أيها الذين آمنوا كلهم طيبة ما رزقناكم وشكروا لله, لله إن أن كنتم إياه تعبدون، إنما حررنا عليكم الميت تودما ولحم الخنزير وما أهله لغير الله، فمن مضطر غير باع ولا عاد. فَلَا إِثْمَ عَلَيَّ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ أُولَئِكَ بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى والعذاب بالمغفرة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 فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فَمَن خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ بَيْنَهُمْ سَلَامًا ۚ اتَّقُوا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا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 فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ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 ومن كان مريضا او على سفر فعدهم من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العده ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعانك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 وَأَتُوا الْبِيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنِ الْبِرُّ مَنِ اتَّقَى وَأَتُوا مِنْ أَبَوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا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 فَأَنْلُكَتْ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُخْصِرْتُمْ فَمَسْتَيْسِرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّىٰ حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام, ففدية من صيام أو صدقة أو نسك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 ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن ثرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله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 ثم <تكلم> من عرفات فذكر الله عند المشعر الحرام <تص�> وذكره كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين وردوا من حيث أفاظ الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا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 ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار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 فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَاثِمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَاثِمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى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 ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك, فأولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره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 كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاف لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفتد من المصلح ولو شاء الله لأعمتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم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 ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحير قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحير ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأ فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين مثاؤكم حرث لكم فأتوا حرفكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم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 والمطلقات يتوبصن بانفسهن ثلاثه قر ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن إن ان كن يؤمنن بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُمُ أَحَقُّ بِرَدِّهِمْ فِيهِ ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُم مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإن بِمَعْرُوفٍ بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما شَيْئًا شيئا إلا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 فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا دُنَاهِ عَلَيْهِ مَا أَيَّتَ رَجَعَ إِلَّا أَنْ, إن, أن يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ وَتَلَكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَأَسْكِنُوهُنَّ أَجَلَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَسَارِحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ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 فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ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 ولكن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقده النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله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 أو تفرضوا لهن فريض ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن من قبل أن تمسوهن وقد ثَرَبْتُمْ لهن نَّفَرِيضَةً فنصف ما لَهُم نَّفَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا ثَرَبْتُمْ يعفو أَن بيده إِلَّا أَن يَعْفُونَ أو يعفو الذي وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسروا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين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 وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا سيضعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون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 قالوا وما لنا what نقاتل في سبيل الله وقد are من ديارنا for فلما كتب عليهم القتال تولوا we قليلا منهم والله from بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم قالوا تملك قالوا أننا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه قالوا أننا يكون له الملك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 والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن ايه ملكه ان يأتيكم التابوت فيه سكينة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 قال الذين يظنون أنهم اللَّهِ الله كم من فئة قليلة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله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 ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق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 ولو شاء الله ما اقتتنوا ولكن الله يفعل ما يريد يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل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 وسع كرسيه السماوات وَالْأَرْضَ وَلَا يَأْوُهُ حفظهما وهو وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لَا تبين فِي الدِّينِ قَدْ تبين الرشد مِنَ الغيب تَمَنَّى يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَد اسْتَمْسَكَ بِالرَّوْحَةِ الْوثَقَا لَنْ انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ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 جاء إبراهام في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهام ربي الذي يحيي ويميت قال أنا احيي وأميت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 قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبت قال لبت يوما أو بعض يوم قال بل لبت مئة عام تَوَظُرْ إلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّ وَوَظُرْ إلَى حِمَارِكَ وَلِنَجَعَ لَكَ آيَةً لِّنَاسٍ وَوَظُرْ إلَى الْعِظامِ كَيفَ نُشِزُّهَا ثُمَّ نَكْسُهَا لَحْمًا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 قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل, ثم جعل على كل جبل منهن جزآ ثم دعهن يأتينك سعيا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 والله يضعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ثم لا يتبعون ما فَقُومُوا لَنَا وَلَا يَذِلُّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْرِطُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَكَ الَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى الذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر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 كمثل جنة بربيوة أصابها وابل فأتت وكلها ضعفين فأتت وكلها ضعفين فإل لم يصبها وابل فقل والله بما تعملون تصير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 لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرْزِيَةٌ ضَعْفَاءٌ وَلَهُ ذُرْزِيَةٌ ضَعْفَاءٌ فَأَصَابَهَا إعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَأَحْتَرَقَتْ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 واعلموا ان الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يُؤْتِ الْحِكْمَةَ من يشاء ومن يُؤْتَى الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّهُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ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 إن تبدوا الصدقات فلعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم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 لا يسألون الناس الحافر وما تنفق من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموال لهم وعلى نيه فلهم اجرهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 فَمَنْجَآهُ مَوَعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَأَتَاهُ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إلَى اللَّهِ وَمَنْعَادَ فَأُولَآئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة واتقوا الزكاة لهم أجورهم.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 وَأَن تَصْدَقُ خَيْرُ الْكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمَ تُرْجَعُونَ فِيهِ إلَى اللَّهِ وَاتَّقُوا يَوْمَ تُرْجَعُونَ فِيهِ إلَى اللَّهِ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفسه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 سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أي من له فليمل والييه بالعدل وستشهد شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجلون وامرأتان من ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأمون صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقثط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن ترتابوا إلا أن تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها واشهدوا اذا تبايعتم ولا يضار لا كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإن فسوق بكم واتقوا الله, واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم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 آمن الرسول بما انزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير, سمعنا ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نس سَنَ إِلَّا مُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أخطأنا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 واغفر عنا واغفر لنا وارحمنا